سورة المرسلات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا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 أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ وَامَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِذْ طَلَقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني مِنَ اللهب إنها ترمي بِشَرَرٍ كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين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 قُل وَتَمَتَّعقَللًَا إِكُم مُجرْمونَ وَلُ يَوومَئِذِ للِمُكَذذبين وَإذاَا قِيلَ لَ مُرْركَُ لَا يَركَعونَ وَلُ يَومَئذِ للِمُكَذذبِين فَبِأَّ حَد سٍ بَعْدَهُ يؤمِنُون